أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من مذائمين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئر قليلا مما تشكرون قالوا الا ضللنا في الارض ام ان لنا في خلق جديد بل هم بنقائر ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ما نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون لا يؤمن بآياتنا الذين إذا نفروا بها خروس الجدا خروس الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا و رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين الجزا جزاء بما كانوا يعبدون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون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 ما أعرب عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مجدية من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ نَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون